وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيتلف قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا اراي برها لربي كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشه الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين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 واستغفر لي ذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه فالشغفها حب ان لنا بها في ضلال مبين